وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصصوفة وزرابي مبثوثة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 فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم